يا دولة الإسلام نورت الدنا جادت سماك بوافر البركات لما أقمت الدين فعلى سيمه فتلدذت من عطره نسماتي فتلدذت من عطره نسمات فأعدت نور خلافة الرحمن فيه أرض العراق ففاز بالرحمات فاستمسل الشجعان من أبطالنا رفعوا بشامنا أصرح الرايات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 ملآ بأشواك وبالعثرات يا من له قلب سميع مبصر, مبصر اختر طريقك يا أخ الجبهات ما عاد وقت للنزاع فساحتي ملآ بأشواك وبالعثرات ملآ بأشواك وبالعثرات